وَقالَاهُ قُلُوبُ نَافِي أَكَِّةٍ مَِّا تَدْعونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقرْ وَفِي آذَنِنَا وَقَرُون وَمِنْ بَينِناَ وَبَيْنِكَ حِْجَابٌُ فَعمَلٍ نَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا, أنما إِلَهُكُمُوا إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلَاخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ندى ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا قَوْلَهُنَّ فَقَالَتْ أَتَيْنَا طَيْرًا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 فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ إِنْ دَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله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 وَلَمْ يَرَوْا ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِّيحًا صَرْصَرًا فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَٰتٍ لِّنُذِيقَهُم عَذَابَ ٱلْخِزْى فِى ٱلْحَيَٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ <تصفيق> وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابٍ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ التَّائِهَةَ إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 بِأَنْ بِكُمُ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ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 جزاا ان بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياء في حَيَاةُ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا نّزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتموا إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند رَبِّكَ يسبحون له بالليل والنهار النهار وهم لا يسأمون ومن آياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتا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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الباطل.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 ولو جعلناه قرآنا عجمياً لقالوا لولا فصلت آياته آجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اَلاَئِك يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَاذِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ حيص لا يسأم انسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولا ان دقناه رحمه مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ هَذَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ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 قُلَ رَأَيْتُمُوا إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِخَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في لا وَفِي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا مْ فيِي مِرة مِ النِقَ يهِم أَلَ إَِّهُ بِكُلِ شيء